إثنى عشر استمع إلى الحوار وقرأه ثم اكتبه في دفترك أحب ديني موضوعنا اليوم هو الإسلام ماذا تقول عنه يا أحمد؟ الإسلام ديننا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبينا والقرآن الكريم كتابنا وأنت يا حسن الأمر الأول في الإسلام اقرأ باسم ربك الذي خلق وأنت يا عائشة ماذا تقولين لنا؟ أركان الإسلام خمسة وهي الشهادة والصلاة والزكاة والصوم والحج يا أستاذي الصلوات الخمس هي صلاة الفجر وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء وأنت يا أحمد ماذا تفكر؟ الزكاة تعطى للفقراء والمساكين والصوم هو صيام في شهر رمضان الإسلام يريد منا حسن الخلق مثل الصدق والعدل والتعاون بين الناس أحسنتم يا طلاب